السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وما زلنا مع أندى العالمين صلى الله عليه وسلم ويتواصل حديثنا مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني السلام عليكم فضلت الشيخ عليكم فضلت الشيخ يمكن حضرتك أشرت إلى موقف في غاية الأهمية أن الداعية قد بتصرف قد يجذب إنسان لا يرى في حياة الداعية إلا هذا التصرف حقوقتني في أحد استقام ولم يحفظ لداعية أو لشيخ إلا أنه حط إيده على كتفه وهو ماشي معا واني يمكن عقبت مع حضرتك على هذا الكلام في انه احيانا برضو بيخرج انسان من الالتزام بتصرف داعية يعبس معايا اشتد عليه فبعدما كان يحبه يبغض يعني هذا الموقف وبالتالي يبتدي يتحرك بعيدا عن خط الاستقامة اللي كان ماشي فيه ويمكن ختمنا حديثنا بمقولة مهمة لحضرتك جدا الرجل الفاضل اذا صدر منه ما لا يناسب فضله ينبغي أن نحمله على محمل حسن يناسب فضله فيمكن كنا نحتاجين شرح لهذا الموقف من حضرتك إيه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمال هذا الكلام تردد وإن لم يكن بلفظه إنما تردد بمعناه في, ك في تصرفات كثير من أهلها لأن الرجل الفاضل إذا صدر منه تصرف لا, لا يناسب فضله لا بد أن أجد في التأويل مساغا لهذا التصرف إذ أن الفاضل لا يصدر منه ناقص يعني لا أعامل الرجل الفاضل كالرجل الجاهل يعني نعم فأنا ذكرت أن في بعض الـ الـ الناس وأنا أخص المشايخ بالذات يعني قد يكون لا قد يكون هذا الشيخ له طريقة معينة في التربية شديدة فيها جفاف ممكن يكون أخذها من عالم من العلماء لكن الواقع غير ملائم وضربت المثل بالأعمش والأعمش حيا له لو, لو يعني فلاتات كثيرة كانوا يحتملون ذلك للأعمش لمكان الأعمش ولأن علم الشعر كان أنا ذاك مغطي الدنيا. النهاردة مثلا أنا علشان خاطر ألاقي وظيفة كويسة ويبقى في المجتمع كويس في لغات وإذا عرفت اللغة واثنين وثلاثة واربعة يبقى وكمان دخلت عليه الكمبيوتر وبتاعه الكلام بقيت متميز ده بقى, بقى متميز كان زمان اللي الذي له باع في العلم الشرعي هو ده المتميز لا. وكان الخلفاء نفسهم بيحضروا مجالس أهل العلم والمأمون كان يحدث، نعم. يقول حدثنا هو شيء قال حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن ويأخذ أسانيد ما كانش بيتكلم كده. فالبضاعة الرائجة آنذاك كانت هي العلم والأسانيد والكلام. فشيء طبيعي إن الأعمش يبقى له هادين مكانه، كان له مكانه بسبب حفظه ووالأخرى بالإضافة كان رجلاً قرآنياً كمان نعم. يحفظ القرآن كما يحفظ يشرب المرء الماء. نعم. ومن كانت قراءته في عداد الشاذ ولا يقرؤون بها ولكن كان رجلا قرآنيا على أي حال أضف إلى ذلك كان محدثا كبيرا فأي تصرف من الأعمش غير لائق كانوا يحتملونه وله يعني كان من عاداته أنه كان عسرا في التحديث عشان تطلع الحديث منه كأنك أنت طلعت الروح فمر واحد من الجماعة الأزكية دول وأنا قلت لك في المرة اللي فات الأمد كان كفيفا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> قال له أبا, أبا محمد أريدوا على أصحابك كانوا كانوا الجنازة أريدوا على أصحابك يا أبا محمد أمواخ واخد ومع دين إلينا عالم ماشي الجبانة كده وهو شارد بالأعمش لوحده كده والأعمش طبعا الجنازة فيها صمته بتاعه مش عارف ورايح فين المهم فضلوا ماشيين شاردين شاردين وواحدين قال له يا أبا محمد أتدري أين أنت قال له لا قال أنت في جبانة كذا خده على جمالة البلد الثانية اللي مش هميت والله لأردك لا البلد حتى تملأ الواحي حديثا هو جاب كشكل مئة ورقة وعزم لها أحاديث من الأعمش تمام؟ قاعد يقول له حدثنا فلان عم فلان ويداله لإيه؟ أحاديث كتير أقول طبعا الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الرجل ذكي ما هوش غابي يعني الأعمش متغيز عليه بس صبران عليه لحد ما يدخل البلد هو داخل البلد فالراجل ده من سكات أمد الألواح لواحد صاحبه قال له كده يعني والأعمل شخص ديال أول ما قال له أبا محمد وصلنا البيت أمزك ناوه وقال خذ الألواح من الفاسق فقال قد مضت الألواح يا أبا محمد نعم. فقال له كل ما حدثتك كذب وعشان مش عايزه أن تفع كل ما حدثتك كذب قال له أنت أعلم بالله من أن تكذب يا شوف حضرت التلميذ على نا. على الأمش نا. واخد بلك كان يجلس مرة وكان مش يحب حد يقعد جنبه جاء واحد من الغرباء اللي مش واخد باله من القانون الأعمى قعد جنبه فلما حس حسن في واحد قعد جنبه كان يقول حدثنا ويتف عليه وفلان ويتف عليه واخد بلك والتلامس وطل... كلهم يعملونه كده ما تتحركش ليه هيقطع المجلس بتاع التحديث واحد مرة بقول لي أبا محمد حديثه كذا وكذا ما اسناده. فأخذ بحلقه ورزقه في الحائط وقال هذا إسناده تمام؟ فكانوا يحتملون له نه. يحيى بن معين مثلا جاء رجل من الغرباء قال يا أبا زكريا حدثني بحديث أذكرك به قال اذكرني إذ طلبت مني فلم أفعل خبرك إزاي لما واحد مثلا من طبيعته الانجفال عن الناس ما عندوش انبساط طبيعته كده مخلوق كده عن انطواء يعني وبعدين ربنا رزقاه العلم والكلام ده وبعدين بقى شيخ وعايز ربي الطلبة مين اللي يقع على هوا من الحكاية دي كلها؟ يقع على هوا الكلام اللي أنا بقوله نعم <تكلم> يقول لك الأعمى جراجون فاضل وياحد معي دائما بالجرح والتعديل ومش عارفين فلان فلاني فلاني أبو بكر بن عياش اللي هو الذي الل اسمه شعبة نعم <تكلم> يروي عن عاصم زي اي حفص نعم <تكلم> <تكلم> عاصم صاحب القرآن المشهورة له رويان حفصه شعبة نعم. شعبة لوابكر بن عياش كان تلميذ الأعمى شو أرس نفس القصة من الأعمى كان شديد برضو كان شديداً معسرم في التحديث وهو إلى آخره والكلام ده فلما يكون واحد صفته هكذا عنده انجماعاً عن الناس والكلام ده فيقوم يلاقي في تصرفات بعض هؤلاء العلماء ما يؤكد الصفة التي عنده التي لا بيتحك واخد المسألة جد وإذا واحد ضحك في مجلسه ممكن يفض المجلس اللي بالدنيا يقلي يفض المجلس واعتبر يقلت أدب وممكن يقول الشلور موه برا أو يقول له ما تجيش ولا تحضر ولا الكلام ده وكان في بعض العلماء عبد الرحمن بن مهدي لو واحد يتكلم في مجلسه كان يفض المجلس لو يعني لو واحد فر الكراسة وعملت صوت وعملت صوت يفض المجلس عبد الرحمن بن مهدي فكانوا يحذرون تماماً إن الورق بقى لها صوت. ألا هو؟ فعبد الرحمن المهدي ده دنت لما تقرأ ترجمته. ده بقى يعني حاجة هيلمان لوحده. نعم. عبد الرحمن المهدي. فلأني أقول المشايخ اللي بعض الناس ينكرون عليهم بعض التصرفات من العبوس أو الكلام دوت. أو الشدة في. أو الشدة والكلام ده لهم سلف في المسألة ذي. فأنا إن وجدت لهم سلفاً ومساغاً في التأويل لابد أن أحمله على ما يناسب فضلهم نعم. لا أن أدخل وأذم مباشرةً وأقول فلان كذا فلان كذا اللي بيذم العوام اللي هم ما يعرفوش حقيقة ال ال القاعدة اللي إحنا نتكلم فيها أو هل مسألة اختلاف البيئات يا شيخنا والأجواء والأفهام يعني يجعلنا نقول لبعض المشايخ اللي مثلاً ممكن يكون بيتعامل بهذه الصورة إنه بقدر إمكان برضه الأعراف في هذا الأوقات في هذه الأوقات كبت تختلف عن الأعراف في أوقاتنا. ما هذه هي دي المشكلة؟ نعم. أن آخذ شيئا كان له عرف وكان له جو مختلف والكلمة أنئلو إلى غير الجو. ما هو الجماعة بتوع التبديع والهجرة؟ نعم. اللي, اللي هو مع لوزن تكفلو الهجرة؟ نعم. اللي مبدعوا خلق الله وبدعوا طوب الأرض. بدعوني بدعوا بدعوني وبدعوك وبدعوا فلان وفلان وفلان وفلان ليه؟ هي. ياخد كلام كان يقال في زمن الإمام أحمد عايز لبقى النهارده نعم الجو مختلف يعني إحنا عندنا شعار اسمه الشرطة في خدمة الشعب الشعار ده غلط المفروض اسمه الشرطة في خدمة الدين ليه؟ لأن الشرطة في خدمة الشعب لو الشعب ده منحل هتبقى الشرطة في خدمة مين؟ شعب منحل في خدمة الشعب المنحل حتى ضد المنظومة الخلوقيه لو احنا عندنا مثلا زي يعني يعني في في الغرب مثلا الشرطة في خدمة الدعارة والشرطة في خدمة الانحلال وأنا روحت ألمانيا ولفيت في في في أوروبا في جولتي في العلاج والكلام ده كلنا رو في المطارات أناي واحد عمال يبوس في واحدة والكلام ده هو تبتع الدم وإحنا عادين طبعاً أول ما نشوف المنظر ده إحنا على طول الواحد بييجي كأنه واحد لما بحجر بيحجر، إزاي والعالم مشي يا جاي يا راي حبت على الكلام أنا لو أنا لو روحت قلت له إيه اللي أنت بتعمله ذا؟ يدنا يدله الشرطة على طول، أوه. يقول له ده اعتداء الحرية الشخصية وإزاي أنت تدخل الكلام ده يبقى الشرطة خدمة الشعب، لا الشرطة زمان كانت في خدمة الدين، شعبته من الحجاج مر على رجل يروي أحاديث مناكير، قال له لا تنتهي أولى أستعدينا عليك السلطان الله. يروح يجيب الشرطة عشان يقول له ده بيروي أحاديث موضوع ده إن شاء الله إحنا لو حبينا نطبق الكلام ده ده تقريبا معظم خطبي الأوقاف هيدخل السجن بسبب إيه كثرة تحيي الضعيف والموضوع المنكر اللي بتتقال على المساجن على المنابل فأنا عايز أقول ما أقدرشي أنا أجيب الشعار اللي هناك وأقدر أحطه دلوقتي نعم. لأن أصبح المنظومة مختلفة تماما نعم. عشان كده قلت الرجال غير الرجال والجو غير الجو تماما وأتذكر الآن كلمة يعني قرأتها في الكتب وأنا لا لا لم أحقق إسنادها يعني لأن لم أقف على الإسناد أو لم أفتج معنا صح عن إسناد الله يعني قيل للعليم بن أبي طالب رضي الله عنه لما ثارت الفتن في عصرك ولم تثر في في عصر عصر عمر قال لأن عمر كان وليا على مثلي وأنا وليا على مثلك الله فاختلاف نوعية الرجال هو ده اللي أدى No. إلى اختلاف ال ال الأفهام والأحكام والكلام، فإحنا بنحاول بقدر المستطاع أن إحنا برضو لأن بشوف برضو في طائفة من الناس بتزوم بعض المشايخ لشدتها أو الكلام دوت أنا عايز أقول يا جماعة المشايخ دول ناس فضلاء ل لهم لهم تأويل وإن كنت أنا لا أوافق على المنظومة في حد ذاته هو أقول من أراد البحر استقل السواقية عايز تأتسي عليك بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ أنا إزاي أنا يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسم وكان يضحك وكان يلاعب الأطفال نعم يعني النهاردة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل عمل مع الأطفال أعتقد أن إحنا ما نقدرش نعملها قدام العوام نعم يعني كان يبهى كان يبهشه للحسن بن علي أو لصبي آخر يطلع له لسان كان يدلع لسانه يطلع لسانه تمام فالصبي يفتكره تمرة فيحب يخطفه يوم لسانه نعم تمام؟ ويطلع له لسانه وتاني ويبتدي يعمل القصة الصدمة عليه مع الولد أعتقد يعني ممكن يعني كثير منا ممكن يحتشر نعمل يعمل زي دي قدام الكلام واخدلك إزاي النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لو إن في واحد جاي في يوم الآيام وقال ده يا رجل صفته وكذا وكذا عشان كم يعمل بيطلع لسانه للعيال ومش عارف الكلام ده أنا عندي أقوى حج أقدر استند عليه وغلط بهذا هذا الإنسان لكن لما يكون واحد عبوس ويقول لي كان سفيان الثوري يقول أقول له والله سفيان الثوري مش معصوم وإن كان راديو مفاضلة قد الخصلة دي كانت تعالج دا عند سفيان الثوري يعني سفيان الثوري مثلا وإن كان المسألة ربما يعني تطول يعني قليلا لكن أنا محتاج أؤسس لهذا الأصل عشان برضو بعض الناس يرحموا أنفسهم من اغتياب المشايخ سفيان الثوري كان الرشيد عايزه جنبه فهو مش عايز يبقى جنب السلطان أبدا خايف على نفسه إنه هو لو اقترب من رشيد وأكل أكله وشرب شربه ودى له هدية في هدية مش عارفه يكسر عين يعرفش يقول كلمة الحق إذا رأى منكرا فكان أشتده هربا ليه؟ عارف نفسه لو قرب هيقع واحد مثلا زي أبو يوسف أو محمد بن حسن الشيبان أو زي الشافعي أو زي مالك أو الكلام ده مثلا رأى من نفسه قوة نفسه وانه لو قرب من السلطان ما يهموش ما يقدرش يأثر فيه فاقترب من السلطان ونصح له وكان من خيار حاشيته والكلام ده ده ينفع يحط نفسه مسألة يعني. اختلاف عزائي ايه طبعا سفيان الثوري شايف مع زهديه وراعي انه لو حط نفسه مكان مثلا مالك هي هيقع فيميح من نفسه بانه يهرب لك لو لو وكان من كلامي لو أرسل إليك السلطان وقال تعال فاقرأ علي القرآن لا تذهب نعم. ولو رأيت القارئ عند الحاكم فاعلم أنه لص شوف نعم. كلام شديد هو نعم. يعني أنا النهاردة آجي على كل العلماء وأخذ كلمة سفيان واجي على كل العلماء اللي كانوا قريبين من السلطان وقالوا عنهم اللصوص نعم. طب سفيان قال كده هي جنة احترز بها وحاول يحصل نفسه منها ضعيف ما يقدرش طيب واحد أقوى منه يقدر نعم. خلاص دي مسارة عزائم نعم فأنا عايز أقول يبقى كل واحد من هؤلاء العلماء بيبقالوا له نديله مجال في التأويل إذا كان رجل فاضلا نعم لكن اللي عايز يستند إلى حجة أقوى فليركن إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام عشان كده يعني أقول وأكرر يمكن قلتها مرتين وقولها المرة الثالثة كمان من أراد البحر استقل للسواقية يعني اللي دايما يشرب من لجة البحر من جوه خالص ما يشربش نسائه نسائه ليه الأنايل دي ليه؟ لأن من السهل تنزل فيها تعكرها برجليك لكن تنزل في نص البحر تعكره ازاي؟ نعم ما تقدرش تعكره نعم فعشان كده أنا يعني أرى وأحذر يعني أن يأخذ إنسان خصلة من عالم فاضل أو اثنين من العلماء ويقول هذا فعل السلف لا أقول فعل السلف في شيء إلا إذا تواتر فعل العلماء أو كان أكثر علماء على هذا الفعل طب هذا بيقولنا فضلة الشيخ يعني ولو إن الوقت بيداهمنا ونستطيع أن نستكمل حديثنا في مسألة حتى العتاب يعني حكو أنت أحيانا ونحن بنتكلم مع حضرتك قد نتعلم أن العتاب من حسن الخلق، ولكن كثيراً من الناس لا يرون هذا. وما زلنا إحنا متواصلين مع مسألة حسن الخلق مع أند العالمين صلى الله عليه وسلم وكان حسن الخلق حتى في عتابه عليه الصلاة والسلام. نعم. ما هو الملاف السعد؟ نعم. زي ما زي ما الناس بتقول يعني. نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في المعتاب يقول لم يبيع حد يقول ما له تربية يمينه. <تصفيق> أنا والله لما بقف عشان أحلل العبارة دي أنا بستغرب جدا أولا ما له هو بيخاطب واحد طب الواحد ده حاضر ولا غائب يعني تصوره المالكة طريبا كي ينوك مسألة مسألة الواحد حاضر نعم يخاطبه بضمي الغائب نعم مع أنه حاضر ده اسمه التفات في علم البلاغ يعني اسمه التفات ليه لأن ال ال العتاب أو التقريع يقبض أن, ي... أن أن تستعمل في المباشرة إنما تستعمل فيه ضمير الغائب يوم المعاتب يقول مشانة أي. يعني كأنه كأنه كإن مشانة اللي الذي وجد الكلام. الكلام وبعدين يقول تربت يمينه نعم. تربت يمينه يعني داء وهو بيعاتب ووودل على صبره عليه الصلاة والسلام حديث في الصحيحين وغيرهما يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم تسعة سنين، وفي رواية عشرة, عشرة سنين. سنين. نعم. طبعاً دي محمولة على أنها ممكن تبقى تسعة ونص. فيقوم يجبر الكسر ويصل إلى عشرة. نعم. مثلاً. نعم. أو ينزل لتسعة. نعم. عايز أقول ممكن يبقى تسعة وشهرين. شهرين. تسعة وثلاث فيصل إلى أقرب رقم صحيح. نعم. إما يصل إلى عشرة ويمثل تسعة. واخد بالك فعشرة سنين. فما قال لي قط لشيء فعلته لما فعلته. ولا لشيء تركته لما تركته ولم أكن كما يحب لي صاحبي عايز يقول أنا لم أكن مستقيما معه دائما ولا مطيعا كما يحب صل الله عليه وسلم ومع ذلك ظل عشر سنين لا يعاتبه إطلاقا على فعل ولم يعاقبه على ترك معنا علاقة تستوجب أحيانا العتاب أحيانا العتاب بالضبط كده ما في رواية أبو الشيخ نعم. يعني بقول إيه كلام معناه يعني ولم أكن له كما يحب الصاحب لصاحبه يعني نعم. برضو يعني عايز يقول كان عندي مخالفات كان عندي الكلام ده ومع ذلك كان يغض عليه الصلاة والسلام عما يكره نعم. فالعتاب كثيرا ما يفسد وأحيانا يصلح لكن البني أدم المعاتب هو اللي يخليني أعاتب أو لا نعم. لأن بعض الناس يقولون قول الشاعر ويبقى الود ما بقي العتابه طول ما انت بتعاتي وانت لسه باقي عليه, بقى عليه. نا. وفي ناس العتاب يفسدها نا. فأنا أبود ان انا احط الكلام في واحد يعاتب يرجع احسن من مكان وفي واحد يعاتب يفر نا. عشان كده ما قدرتش اقول العتاب من حسن الخلق ولا ترك عتاب من حسن الخلق ليه هنرجع برضه الى محل العتاب نفسه نا. المعاتب نا. هل العتاب يصلحه ام لا اذا كان يصلحه يبقى العتاب من حسن الخلق إذا كان, كان لا يصلحه يبقى العتاب من سوء الخلق مع العتاب وكيف يصلح النفس أو يفسدها نتوقف مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله ولا سعنا إلا أن نشكر فضيلته على هذا الحوار الماتع وما زلنا ننتظر لقاء بعد لقاء دمتم في أمان الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته